ك كنت بين بصيرة. قال: قد أُوتيت سؤلك يا موسى، ولقد منّنا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يُوحى أن يُخذ فيه في التابوت، فَقُذِّفِهِ فِي الْيَمِ فَالْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ الْعَدُوُّ لَهُ.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 إن في ذلك لآيات لأولن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 جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتُمْكَ مِن قَبْلِ أَجَلٍ نَّسَاء قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ سَوَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ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 فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي والذي فطرنا تقضي ما ان تقاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امننا بربنا ليوفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُنَائِي عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّ قَضَفَتًا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطى علىكم العهد أفطى علىكم العهد أم أردتم أي حل عليكم وضبوا من ربكم فأخلفتم وعدي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 وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إن انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناكم من لدنا ذكرا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 تَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا عَشَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا يَوْمًا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 وعلى الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا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 ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنت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 وعصى آدم ربه فغوا ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتي انكم من فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 ولا تمدن عينيك الى ما متاعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه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 بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلهم تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.